ووصينا الانسان بوالديه حسنا وَإِنْ جاهداك لتشرك بِمَا ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فثنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وَمَا هُوَ بِحَامِلٍ مِنْ خطاياهم مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لكاذبون وَلَا يَحْمِلُ النَّاسَ قَالَهُمْ وَأَذْكَرَ لَمْ عَثْقَارِهِمْ وَلَا يُسْأَلُ النَّاسُ بِالقِيَامَةِ عَمَّا كانوا يفترون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 الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا مم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف الله الخلق ثم يعيده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 وإصحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم, بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولم بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم ففدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات وَلَقَدْ جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الْأَرْضِ وما كانوا سابقين فكلا أَخَذْنَا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهد البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا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 لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقه ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة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 الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولا من نزل من السماء ماه فأحيى به فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما هذه الحياة وَإِنَّ الدار الْآخِرَةَ لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا ركبوا في الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهديهم you